اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ هُوَ دُونَ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 نَارٌ اسْقَى إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمَنْ قَبِلَهُ كِتَابُ مُوسَى وَالَّذِي قَبِلَهُ كِتَابُ مُوسَى إِيمَانًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مليئ منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن اشترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْعُونَهَا عِوَجًا وَمِنَ الْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ